والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب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 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّنَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِصْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوْفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمْ تَشَاءُ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 والله سميع عليم اذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم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 وإذ قالت الملائكة يا مريم إِنَّ الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قيتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك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 ومصدقا لما بين يدي من التوراة وَلِأُحِلَّ لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه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 فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأفسنا وأفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق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 وقال الطائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم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 يقتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل, وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم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 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لان تقبل توبتهم لان تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَاآئكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنْ لَتَأِبَ رَاهِمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَلَ بَيْتِ رُضِيعَ الْنَّاسِ الَّذِي بِبَكَتْ مُبَارَكَ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بِيَنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا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 وَأَذْكُرُونِ نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْكُونَتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأُنْقَذْتُمْ مِنْهَا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولسكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون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 ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.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 وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُوَافِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا أَصِرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ يَظْلِمُ أَفْوَسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَفْوَسَهُمْ يَظْلِمُونَ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يملكون خبا له والذوما عنتم والذوما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف, ربكم بخمسة آلاف من الملائكه مسوّمين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 والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الله لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 كتاب مؤجل، وَمَن يُرِد ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِد ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيْمٍ مِنَ النَّبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ ربيون كثيراً فَمَا وَهَمُوا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 إلت تصيدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخرىكم فأفابكم غم بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون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 يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإكوانهم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 ومن يغلل يأتي بما ظل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن باء مِنَ من الله ومأواه جهنم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 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَادُوا لَهُ أَطَاعُونَ مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرَأُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا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 فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون اجوركم يوم القيامه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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِإِسْمَاهُ يَشْتَرُونَ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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون